ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضي يرون إليك يو إليك نظر المغشى عليه من الموت فأولا لهم طاعة وقول معروف فاذا عزم الامر فله صدق الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم انتم سيدو في الأرض وتقطع أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها انَّ الَّذِينَ ابْتَدَعُوا عَلَىٰ آدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكره رضوانه فاحبط اعمالهم